إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عيني يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرا يوفون بالنذر ويخافون يوما وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْ جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم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 لا يرون فيها شمسة ولا زمHERIRAH ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيات من وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 مرأيت نعيمه وملك كبيرا عليهم ثياب سدس خضرو واستبرق وحلو أساير من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Vastu bin lihokmi robika, wala topi, minum, assiman, aun kafuroa. Wala on korisma robika, bunkroata, ua, يُنَالُ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إن إن هذه تذكر فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أيشان الله إن الله كان عليما حكما